الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله و بارك الله فبعد أن احدثنا في لقاءات متعددة سابقا عن شروط صحه الصلاه وهي الطهارة من الحدث الاكبر والاصغر والطهارة من التناسل وسر العوره واستقبال التله ودخول الوقت والنيه كثافه سنه احدثنا عنه في لقاء واضح النيه الان تعالوا بنا لنتعرف على الصحيح. الصلاه الصلاه ركن من اركان الاسلام وكما مر معنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاه من تركها فقد كفر صلاه ظهر بعد وهي معلم من معادل اظهار العبوديه لله عز وجل ففي الصلاة عبوديه للقلب بالنيه والاناب والاخبار والتفكر في ايات الله وفي معالجه لله وعبوديه لللسان بتلاوه القران والذكر وعبوديه للجوارح بالركوع والسلوك فاتيها والقعود العود فالصلاة معلم من اعظم معالم دين الاسلام والشعار من اعظم شعائر دين الاسلام ولذلك الله عز وجل وهو حديثنا عن تحويل الدين لما امر الله تبارك وتعالى نبيه صلى عليه صلى الله عليه وسلم ان يستقبل البيت الحرام سال ناس من الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله اخواننا الذين ماتوا فقدت عنهن اللي كانوا صلوا الى بيت المقدس صلاتهم صحيحه ولا بطيئه فانزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمان صلاه الصلاه و الايمان عن الصلاه التي كانوا في مكه و صاروا بيت المقدس و الناس اللي كانوا في المدينه و صاروا بيت المقدس عبد الكعبه و عبد المقدس عبد الكعبه صلاتهم الحكماء صحيحه ولا باطله هتضيع ولا مش هتضيع فعزل الله ما كان الله ليضيع فانت صلاته اي ايمانكم لاحوالنا لان الصلاه ولا ايمان ولا دين لمن لا صلاة له وضحتهم الاستاذ صلفيه ايمان عبر الله عز وجل عن الصلاه الايمان كله لان كل معالم الايمان وجدت في الصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يغير على قوله لو عايز تجمع عيش ويذهب الى قبيله على شخص يحاربهم ويفتح البلد بتاعتهم كان إذا اراد الكثير على قصره لم يغر عليهم حتى طلوع الفجر لحادث الفجر يطلع فإن سمع امانا كفى عن حتى حد جدا لصلاه الفجر عمري يحاربهم اثنين خلاص كاملين فيه وطالما في صاله انزل ايه مسلمين الى الصلاة رمز رمز الى الاسلام مجتمع في الصلاه رمز الى مجتمع فاذا عن الصلاه يقول احمد محمد رحمه الله حظك الى الاسلام على قدر حظك من الصلاه وربك في الاسلام في الصلاة، شوف نسبة الصلاة في حياتك بيه ويبقى هي نسبة الإسلام في حياتك الغريق الغريق عليه الصلاة يقول ربنا إني اسكنت من ذريتي دي الخير في زرع دي نمعي عنده ربنا ليقيموا الصلاة هو الصلاة عشان فرصلاة بيه عشان يقيموا يقيم كله عطر على عليكم كله بالصلاة، الصلاة هي أهم شيء في هذا الوحيد. أي مقدمة، لسيرة، حجال، ثنيعة نعرف بها أهمية الصلاة وفقورة الصلاة وعظم شحن الصلاة في دين الإسلام فلا لنا لمن لا صلاة لا اتكلم هذا القدر وصل الله ورسل الله ورسل الله